عندما تأملت في كلام العلماء تجد أنهم لا يقررون كل اجتهاد لا يقررون كل دعوة اجتهاد ولو كان اجتهاد عذرا لعذرا كثير من اهل الباطئ لأنهم يعتقدون أنهم مجتهدون من الأشاعرات من المعتزلات من الخوارض من القدرية كل يعتقد أنهم مجتهد بل أبعد من هذا يقولون كل مجتهد مصير وهي ترسط وزندف كل مجتهد مصير فالعلماء لا يعدون كل اجتهاد يعتبر اجتهادا سائغا هناك اجتهاد تكون فيه مغطئة مذنبة وقد يأتم وقد يدم أيضا إذا لم يستفرق وسعه في نظر في الحق والأدلة يستفرق وسعه بمقصد حسن ولية صالحة في أن يتعرف على الحق الاجتهاد أن تفرغ وسعك في الوصول إلى الحق هذا هو الاجتهاد أما أنك تؤفي الأدلة ظهرك ولا تريد أن تؤفي شيئا من الوقت في الوصول إلى الحق وبعد ذلك تتخذ موقفا تخاثم بأهل السنة ويتخذك أهل البدى عكاثا يضربون به وجه الحق لا لا ليس كن اجتهاد صاحبه معذور قال النسينية نعم قد يكون مُتأولاً انتبغ قد يكون مُتأولاً في هذا الشرق فيُغفر له اجتهاد متأوّن فيُغفر له لأجل تأويله إذا كان مُجتاهداً الاجتهاد الذي يُعفى فيه عن المُخصِع فهمد؟ إذا كان مُجتاهداً ما هذا الذي يُعفى فيه عن المُخصِع إذا ليست كن اجتهاد ولا كاجتهاد لا يعفى عنك ولو ادعيت أنك مجتاهد ولو قلت أنني مجتاهد ولو صحت بأنك مجتاهد لا يعفى هل يعد مجتاهد من يخاصم أصول أهل السنة هل يعد مجتاهد من يأتي بالنقض على قواعد الإسلام هل يعد مجتاهد من يقدر قواعد باطلة وأصولا فاسدة ثم يأتي ويقول انا مجساين أدور بين الأجر والأجرين لا أنت مبطئ أنت مبطئ هذا إذا صح أن تكون من أهلي أليج في هذا وليس العلم يا إخوة بطول بقائك في الرحلة أو في بطول بقائك في الدعوة بعض الناس يقول ولي في الدعوة عشرون عام ثلاثون عام أربعون عام ها هم جماعة التبليغ سبعون عام ستون عاما أربعون عاما وهدوئه أظن من حمار أهله فطول بقائك في الدعوة السلفية لا تؤطيك أمانا لا تؤطيك فمن أعطى المنتسد إلى السنة أمانا من الزلل ومن أعطاه استراجا من النقد من حتى طار الواحد يتعذر ولي في الدعوة عشرون عام فكلم هذا لك في الدعوة عشر ولا عاما أين علمك؟ أين